Ançarü Şerî'g, o muharbîn wa نحن Nhpnu aşşak ve al-mâli ve al-makanat al نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن إن دو النفير في رضا الله نسير نبتغي دوما الرضا همنا نصر نص الشريعة نحن إن دو النفير في رضا الله نسير نبتغي دوما الرضا منا نصر الشريعة أم نص نحن أنصار الشريعة أو محارب ووقيع نحن عشاق المعالي. والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة أو محارب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن للدين حصون نحن لا نخشى المنون للشهادة سائون بخطى حث سريع نحن للدين حصون نحن لا نخشى المنون. للشهاده سائرون بخطى حث سريعه بخطى حث سريعه نحن انصار الشريع ام حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن انصار الشريع ام حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن للدين الفداء نحن أحفاد البراء والمثنى المضاء وابن زيد وربيع نحن للدين الفداء نحن أحفاد البراء والمثنى ذي المضاء نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيع نحن أنصار الشريعة أو حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة لله جنود نحن في الحرب أسود أنحمى الديني نذود وسنمضي في الطليعة نحن لله جنود نحن في الحرب أسود أنحمى الديني نذود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 والطغاة المرجفون مننا ما يكرهون وسنصليهم نقيع وسيلقى الكافرون والطغاة المرجفون مننا ما يكرهون وسنصلهم نقيع وسنصلهم نقيع نحن أنصار الشريعة أم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة أم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة وسنعلن بالجهاد.